وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلَّا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية, وديه متلمة إلى أهل فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنا وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه مسلمه فديه مسلمه الى أهله وتحرير رقبه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 فجزاءه جهنم خالد فيها، وغضب الله عليه، ولعنه، وأعدره عذابا عظيما. يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام نسنمنا انت تبغون عرضا حياه الدنيا تبغون عرضا الحياه الدنيا فعند الله